اتي اموا دعنا لني وافدل لي من بشوا على ما واظهر لي غموض عندما الله <مالك> أسفري من سخاني ألا لله من تلك المدامة وفق القيد من بعد ابتخاني وأتحفني بأنواع الكرامة وَشَأْنُ نَا مَنِ عَلَا وَرَعٌ وَجَنَّ بِنِ وَالتَّقْوَى زَمَانِي الْأُخْرَى إِلَى سفحنا طما دو انرى ما كتبت له ولا ولا كان الأعدى إلى يوم القيامه سلوني بلغة وفني وشاني وقد أصبحت يا خلي على خمر الدهنان عليهم أنظرت تلك الغمامة وهم في السكر ما شهدوا لذاني وبينهم من المولى على أمام في كل امان ولا يخشون عقبها نداما لهم من فائضات الامتنان مواهب ادواك فيها الامم سمعهم الى دار الجنه وساقين النبي أهل الزعام عليه الله صلى كل آلي وآله ما سجع قبر